واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله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 ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولمَ يعلم الله الذين جاهدوا ولمَ يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله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 أولائك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم قيم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إن الله عاده عظيم يا أيها الذين آمنوا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 أوكم وإخوانكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسول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 أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس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 يا أيها الذين آمنوا إن كثي رم من الأحبار والرهبان إن كثي رم من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عسبير الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوافقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتُكوابها جباههم فتوكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدّة الشهور عند الله 12 عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض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 إلا تافروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 عف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم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 ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنَة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتِنَّتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُور حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قُلْ إِنْ أَفْقُطُ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا ميعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له رجها جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قُلْ إِسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْ أَتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُونَ لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم وأن خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم وخذتم كالذي خاضون أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم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 فرح المخالفون بما قاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله و قالوا و قالوا لا تفر في الحر قلنا رجحنا ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياك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 وسيروا الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأعراب من يتخذ ما يوافق مغرمو ويتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوافق قربات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 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أصى سعلت قوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي تطهروا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 المعروف وأنه نعى المُنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين أن يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا من بعد تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها.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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم آفسهم وضاقت عليهم آفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن الرسول الله، ولا يرغبوا بأفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئ ولا يطؤن موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح.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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واللي يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَنَازِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَنَّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يستبشرون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 ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أفوسكم عزيز عليهما عنتهم عزيز عليهما عنتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله